بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين مع المجلس الثالث عشر من سلسلة آداب طالب العلم وكان هذا المجلس في الليلة الرابع عشر من يوم الجمعة من شهر بالقعدة لعام من شهر من شهر القاعدة لعام الواحد والثلاثين بعد الأربعمائة والآلف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع المجلس الثاني من القراءة من تذكيرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. قال المصنف ورحمه الله تعالى في الفصل الثالث في آداب العالم مع طالبته قال رحمه الله أن يرغبه في العلم وطلبه في اكثر الأوقات بذكر ما اعده الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء يغبطهم يغبطهم الأنبياء والشهداء أو نحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والاخبار والأشعار ويرغبه مع ذلك بتدرج على ما بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقضر الكفاية من الدنيا والقناعة لذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر والتفريق الهم بسببها. فإن انصراف القلب انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا وإكثار منها والتأسف على فائتها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه واروح لبدنه. وأشرف لنفسه واعلى لمكانته واقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده ولذلك قل, قل من نال من العلم نصيبا وافرا لأن من كان في مبدأ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طالب الدنيا وعرضها بها الفاني في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى <تصفيق> الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على معلم الهدى محمد بن عبد الله وعلى اله وازواجه وذريته ومن اتبع هداه اما بعد فمازلنا مع أدب العالم مع المتعلم من خلال كتاب تذكيره السامع والمتكلم وقد وصلنا الى النوع الثالث من أدب العالم مع المتعلم وفي هذا النوع ذكر المصنف ابن جماعة رحمه الله تعالى أنه من, من أدب العالم مع نعم مع من يعلمهم أن يرغبه في العلم أي أن يذكر للطلبة عنده الآثار والأحاديث التي تبين فضل العلم وأهله والتي ترغب الطالبة في تحصيل العلم ويذكر له الفضل العظيم الذي ينتظره في الآخرة مما جاء في الكتاب والسنة وفي آثار السلف. ومن أصح نجاء في فضل العلم مما ينبغي أن أن يذكره العالم للمتعلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وفي كتاب الله عز وجل نحو قوله تعالى نرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي قوله تعالى أو يذكر الله قوله تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء وقوله تعالى وقل رب زدني علما إلى آخر النصوص في الكتاب والسنة التي تحف على العلم وترغب فيه وأيضا يذكر له جملة من الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب و وقفت عليه من نفيس كلام الشافعي رحمه الله تعالى مطبقا لهذا لهذا الأدب آه الذي آه ذكره المصنف في هذا النوع ما أخرجه ابو علي الحسن ابن حمكان بتقديم الميم على الكاف هكذا تنطق ابو علي الحسن ابن حمكان في جزء له في جزء حديثي له ذكر فيه بعض الأخبار عن الشافعي وعن حاتم الأطم وعن غيرهما وقد انطبع مؤخرا وهو المسمى بالفوائد والاخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الاطم ومعروف الكرخي وغيرهم رضي الله عنهم ف... من هذه الاثار أو الأقوال النفيسه عن الشافعي ما اخرجه ابو علي في الجزء المشار اليه عن ابراهيم المذكي عن ابن خزيمه عن المدني قال خرج الشافعي ذات يوم فقال لنا لهم ليس بعلم ما يعي القمطر <تصفيق> لا خير في علم لا يعيه الصدر ثم قال لنا العلم ما دخل مع صاحبه الحمام أولا هذا اسناد مسلسل بالأئمة إبراهيم المزكي والإمام محمد بن خزيمة صاحب صحيح من خزيمه أهلا <تصفيق> هو إبراهيم المزني من كبار أو أكابر تلاميذك الشافعي رحمه الله تعالى هذا اسناد صحيح مسلسل بأئمة أهل العلم وفيه الشافعي لحس طلابه يخص لم يخص طلابه على الحفظ بقوله ليس بعلم ما يعي القمطر القمطر هو ما توضع فيه ما توضع فيه الاشياء نحو العضوه فليس العلم أن يعني تأتي بالكتب او بالكراسات تضعها في حقيبتك ها دون ان تعي او ان تحفظ منها شيئا كما قال لا خير في علم لا يعيه الصبر اي ينبغي ان ان ينتقل هذا العلم الذي في الاوراق او في الكتب الى صدرك فقها وحفظا وهذا معنى قوله العلم ما دخل مع صاحبه الحمام يعني أنه في صدرك فصدرك معك في كل مكان حتى في الحمام وبالإتناد نفسه قال الشافعي من اقتصر على علمه لم يشعر بكثره العلم يعني من لم يطلب العلم على المشايخ واكتفى فقط بقراءته يعني أن يقرأ الكتب وحده دون أن يدرس العلم على المشايخ والعلماء لا يشعر بكثره العلم يشعر أن العلم محدود فقط في الحيز الذي حبس نفسه فيه وايضا اخرج ابو علي الحسن ابن خامكان في هذا الجزء آه... قال حدثنا النقاش حدثنا ابو نعيم عبد الملك ابن محمد قال قال الربيع ابن سليمان سمعت الشافعية يقول سمعت سفيان ابن غيينة يقول ينبغي للعالم اذا علم ان لا يعنف واذا تعلم ان لا يأنف هذا ايضا مما يخص به ابن غيينة وامام جليل الطالبة أو الطلاب على أن لا يأنفوا من تحصيل العلم أينما كان وبأي وسيلة ما دامت لا تخالف الشر لا يأنف يعني تجد وهذا يعني تجدوه عند بعض الطلبة أنه يأنفه أنه يأنف أن يجلس في مجلس علم مع الطلبة امثاله او من هم دونه يكون عنده انفة واستكبار ولذلك قال مجاهد لا يتعلم ان علم مستحي ولا مستكبر وهذا الطالب قد ينعزل بنفسه يعني مستكبرا على مجالسة العلماء وعلى أن يكون في وسط طلبة العلم ويخلو بنفسه ويعني يخشى عليه أن يحتوي شاهو الشيطان لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد طب وفي زماننا عشرات ضلوا من هذا الباب باب الأنفه، آه لأنه يأنف عن التعلم ويأنف عن مجالسة العلماء وعن مشاركة أقرانه في الطلب، وأيضا أخرج أخرج أبو علي عن الناقص عن ابن خزيمة عن الربيع. أنه قال سماعة الشافعية يقول من, من ضحك منه في مسألة لم ينسها أبدا هذا أيضا مما يحفز الشافعي طلابه أو يحصهم على التحصيل حتى وإن يعني وصل الأمر بأحديث أن يضحك منه يعني من الطلاب لأنه يعني سأل مسألة ما كان ينبغي أن يسأل أو أخطأ في حكم أو في سؤال فضحك منه ولكن الشافعي رحمه الله تعالى إنه فاقب النظر لم لأنه فاقب النظر وذو حكمة بين أنه أنه هذا ال الأمر يعني أن أن يضحك من الطالب في مسألة ما يكون سببا في أن لا ينفى هذه المسألة أبدا لما تظل مرتكزة في دينه أو يظل هذا الموقف مرتكز في دينه وليس في هذا دعوة إلى مثل هذا ولكن الشاهد أو المقصود أنه ما ينبغي على الطالب أن يتأثر من مثل هذه المواقف بل يعلم أنها تكون أحيانا سببا في رفعته من حيث لا يدري أن يكون حريصا على الطلب وأن لا ينظر إلى الناس يعني في هذا دعوة لطلبة العلم أن لا ينظر إلى الناس أو إلى ما يقوله الناس إنما ينظر إلى رضا إلى رضا ربه اولا ثم إلى ما يكون فيه المصلحة والخير له في الدنيا والآخرة إن, إن, إن عمل لأجل الناس أو حرص على إرضاء الناس لم يسلم وينبغي يعني على طالب العلم أن يحفظ نحو هذه الآثار عن الشافعي مما تحفظه وتحصده عليه على يعني محسن الطلب وعلى آداب الطلب وعلى يعني ما يدفعه إلى الأمام. فهذه يعني جملة من الآثار يعني التي يعني يعني أعجبتني بشدة في هذا الدرس. فرحم الله الشافعية على ما قاله وعلى ما قدمه لطلبة العلم من نصائح من نصائح نفيسة من نصائح نفيسة وأيضا مما يعني يحفز به المعلم المتعلم الدعوة إلى الزهد في الدنيا والقناعة والقناعه بالقليل حتى يعني لا يستغل حتى لا يستغل القلب بما يضره ويقطعه عن طلب العلم وقد تقدم لنا في المجال الاولى من هذه التلفله بيان معنى الزهد وبيان مراتب الزهد وأنواعه وكيف يعني يحصل طالب العلم الزهد في الدنيا وما الفرق بينه وبين الورع فليرجع إليها لما أراد الاستثابة وأيضا ينبغي على يعني المعلم أن يبين لو فضل القناعه في الدنيا وفضل الاقبال على الاخره يعني وهذا واضح يعني لا يحتاج الى بيان وهذا الرابع رجاء من اخواننا ترك كتابه الاسئله الان قال مصنف رحمه الله تعالى ان يحب لطلبه يحب لطلابه ما يحبه لنفسه كما جاء في الحديث ويكره له ما يكره لنفسه قال ابن عباس اكرم الناس على جلبته الذي يتخطى رقاب الناس أكره أيضا. الناس على جليسي الناس. و... إلي. أكرم الناس على جليسي الذي يتخطى رقاب الناس الي لو استطعت أن لا يقع الزباب عليه لفعلت. وفي رواية إن, أن الزباب لا يقع عليه فيؤذيني في وينبغي أن يعتني لمصالح الطالبين لمصالح الطالب وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعلمه بما يعامل به أعز أولاده و... ويعامله <تصفيق> ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنول والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على الجفاء والصبر على الجفاء ربما وقع ربما وقع منه نقصان لا يكاد يخلو الإنسان ربما وقع منه نقص ربما وقع منه نقص والصبر على جفاء ربما وقع منه نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه والسوء أدب في بعض الأحيان ويبسط عذره بحسب الأمكان ويقفه مع ذلك على ما قضر منه بالنصح والترقف لابت عنه والتعسف قاطداً بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى الصارح العبارة وإن لم يفهم ذلك, لم يفهم ذلك إلا بصارحها اتى بها ورع التدريج ورع التدريج في الترطقي ويؤذبه بالآداب السنية ويحرضه على الأخلاق المرضية ويقوم نتاظر عمد صدر ويقف مع صدر منه بنصف حين أطلبت في لابة عنيث وتعسر قصنا تربية وتحسين خلقه وإصلاحه شأنه فإن عرف ذلك الزكائي فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صالح العبارة وإن لم يفهم ذلك لا وإن لم يفهم وإن لم يفهم ذلك إلا بصالحها إلا بصالحها إلا بصالحها أتى بها وراء التدريج في التلطف لا ويؤدبه بالآداب السنية، بالآداب السنية،, بالأداب السنية ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرده على الأخلاق المرضية، ويصيه بالأمور العرفية على الأوضاء الشرعية. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا هو النوع الرابع من أداب العالم مع المتعلم حسب ما ذكر ابن جماعة وفي هذا النوع بيّن ابن جماعة أنه ينبغي على المعلم أن يحب لطالبه ما يحبه لنفسه كما ثبت في حديث في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا لا لا يؤمن احدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وفي روايه زاد من الخير وايضا من ان يكره لو ما ما يكره لنفسه وجلس كل واحد يحب لنفسه الاستزاده من العلم والتفقه ورفعة الدرجات عند الله فكذلك هو يحب هذا لطلابه أن يستزيدوا من العلم وأن يتفقه في دينهم وأن يحصلوا الدرجات العليا عند الله عز وجل وأيضا يحرص العالم على ان يعتني بمصالح الطلاب فيعامل طلابه على احسن أو بأحسن ما يعامل به اولاده الذين هم من صلبه لان نسب العلم ابقى و أقوى من النسب من نسب الدم وهذا أو هذه الوصية بالطلاب قد وصى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري. والذي صححه العلامه الأنذاني ورحمه الله في أسلسلة الصحيحة أن طلاب العلم أو طلاب الحديث لما جاءوا إلى أبي سعيد قال لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدخل ويدخل في هذا أن يصدر الشيخ على يعني بعض النقص الذي يصدر من بعض الطلاب وأن لا يستعجل يعني أن لا يستعجل عليهم يعني يصدر على الكسلان ويصدر على ضعيف الفهم ويصدر على يعني من عنده غبر وهذا يعني من حسن الخلق الذي كان يعني يتمتع به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته لأصحابه أنه كان واسع الصبر معهم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أيضا مع الحسن إذا اقتضى الأمر ذلك فكما في حديث عائشه الصحيح انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينتصر لنفسه الا اذا انتهكت حرمه الله فكان ينتصر لله عز وجل و يؤخذ أيضا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه خادمه كنموذج لمثل هذا وأنس كان خادما وكان متعلما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني يعتبر بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولهذا أمثلة عدة ف في الصحاحين التقي الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة في في الطريق قال أبو أبو هريرة خنست منه فذهبت إلى بيتي وكنت جنبا فقتزلت فقتزلت ثم جئته صلى الله ثم جئته يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا هر يعني أين كنت أو لماذا لم ترد علي السلام لما سلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني كنت جنبا فقال له صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هكذا ترفق به الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه فعل امرا قد يعني يترك في القلب شيئا ولكنه ترفق به صلى الله عليه وسلم حتى بين له عذره فلما استبان للرسول صلى الله عليه وسلم عذر ابي هريره وأنه فعله عن اجتهاد منه أخطأ فيه بين له صلى الله عليه الحكم بالرفق وبالشفقة لأن المقام ليس مقام تعنيف طيب وأيضا يعني لما خرج أبو هريرة جائعا يبحث عن من يطعمه كما في الصحيح أيضا ف فعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه هذا فدعاه إلى بيته وأمروا أن يأتي بقضح اللبن إلى نحن من آخر القصة المعروفة في هذا الباب <تصفيق> هذا أو هذه كلها أمثلة نحن على حلو وشطقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم في مقام الطلاب وكما ذكرت ولكن وكما ذكرت وهذا لا يتنافى أو لا يتعارض مع الشدة أحياناً أو مع التعنيف في محله، يعني الشفقة والحنو لا يتعارضان مع التعنيف أو الشدة إذا اقتضى المقام هذا. طيب في الجانب الآخر إحنا عن نفى رضي الله عنه لما أطال الصلاة بالناس. وقال له أفتان أنت يا معاذ وكما قال أبو مشهود الأنصاري في روايته لهذا الحديث في الصحيحين فما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبا قبل في موضع أشد من هذا أو أشد من هذه المواعظة لكل مقام مقالي الشدة أو الغضب لله أو الغضب لسرع الله له مقام والحنو والطبر والرفق والصفقة له مقام آخر و يعني في هذا الباب أمثلة عدة يطول المقام عن ذكرها كلها ولكننا نذكر اشارات سريعة وهذه الامثلة السابقة هي بلا شك تدخل في باب التربية او هي امثلة على تربية النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب و... وايضا يعني يوضح قول المصنف فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فأنت حاجه حاجة إلى صريح العبارة ولم لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراع التدريج في التلطف الى اخره وهذا ايضا يعني واضح في هدي في هذه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لمن يعني لمن تامل وعلى سبيل المثال ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين لما طرح الرسول صلى الله عليه وسلم اسئله على اصحابه في قوله إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن هنا البخاري على هذا الحديث قال باب طرح العالم المسألة على أصحابه يختبروا ما عندهم من العلم فهنا طرح العالم المسألة بالإشارة طرح الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة بالإشارة من أشار لهم أن هذه الشجرة تشبه المؤمن فقال ماهي وقع الناس في شجر البوادي ولما لم يجد جوابا منهم على هذا الاختبار صرح لهم بطريح العبارة أنها النخلة وهذا يدل على هذا الأدب الذي يعني ينبغي أن ينتبه إليه أو أن يطبقه العالم أحيانا مع طلابه أن يطرح عليهم أحيانا المسائل يختبر ما عندهم من العلم كي يختبر ما عندهم من العلم فإن لم يعلموا فيبين لهم الجواب بصريح العبارة حتى يتعلموا وأيضا من هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسألة فغضب منها ورؤيا الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه وسلم رسوله حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إشارة يعني إلى هذا السائل أن يفكت عن سؤاله لأنه سأل سؤالا يعني خطأا وصني عمر يدل على أنه فهمه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصرحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد إسكاة هذا السال أو أنه لا يريد يعني أن يجيبهم. صلى الله عليه وآله وسلم وقد ضوب البخاري على هذا الحديث في كتابه العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم آه و... يعني الأمثلة تطول في هذا الباب وينبغي كما قال المصنف هنا أن يؤدب العالم المتعلم بالآداب الثانية و... و... يحرض... وأن يحرضه على الأخلاق المرضية وأن يكون هذا أن يكون هذا الأمر ذأب العالم مع لا يكل ولا يمل عن هذا وبعض الطلاب قد يمل من كثرة تكرار العالم هذا عليهم أن يكرر عليهم أهمية الحرص على الأخلاق وعلى الأدب وعلى الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف والصحابة. نعم. أم. قرأت هذا الشيء إن شاء الله. رحمه الله تعالى. أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحكي استرطته في تسهينه لا سيما إذا كان أهلاً لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه ويحرده على طلب الثوائد نحن <تصفيق> يا أحمد فقط اللقط تكمل؟ وحفظ النوادر والفرائد ولا يدخر عنه. حفظ ماذا؟ وح وحفظ النوادر الفرائض. وحفظ النوادر الفرائض. أو نعم. وحفظ النوادر فرائض فرائض، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه، وهو أهل الله، لأن ذلك ربما يخش الصدر. وينثر القلب وينثر وينثر القلب, القلب يوحش الوحشه يوحش القدره وينثر القلب تمام لان ذلك ربما لأن ذلك ربما يوحش القدره وينثر القلب ويورث الوحشه امم ويقول الصوت متقطع هذا لا لا في مشكله تعال تقرب منك المكبر وأدفر. وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدل ذهنه ويفرق فهما فإن ساله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأن منعه إياه منه لشفقه عليه واللطف به لا يخلو عليه ثم يرغبه لا بخلا به لا بخلا عليه لا بخلا عليه ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتاهل لذلك وغيره وقد رووا وقد رووا في وقد رووا في تفسير الرباني ان الذي يربي الناس قبل كباره روي في الصغر العلمي قبل كبرهم وقد رووا في تفسير ربي رباني نعم. أن الذي ورب الناس أنه, أنه الذي يربي الناس قبل بصغار, بصغار العلم قبل كباري نعم. الصوت واضح عندكم جميعا بارك الله فيكم هل الصوت واضح عندكم هكذا انا ارجو الاجابه من من البعض الصوت واضح طيب <تصفيق> نعم وهنا في النوع الخامس نعم يشير المصنف إلى أهمية سهولة الإلقاء للعالم يعني أن يقوم العالم بإلقاء العلم إلى طلابه بسهولة أو بتسهيل و... وبأن ييسر عليهم هذا العلم يحاول أن يفصل لهم المسائل وأن يبين لهم المشكلات وهذا كله من حسن الطلطف في التفهيم خاصة إذا كان الطلاب ما زال مبتدئين في الطلب فهم يحتاجون إلى هذا أكثر من غيرهم وأيضا ينبغي أن يحرض الطلبة على استخلاص الفوائد النوادر. الفرائض من كتب أهل العلم ومن شروحات أهل العلم ونحن الحمد لله نحرص على هذا مع طلابنا كما هو معلوم يعني عند الطلاب الذين جلسون أو الذين استمعوا إلى دروسنا. بين كل فينة والأخرى نحرض الطلاب على هذا أن يحرصوا على التحصيل وعلى تأييد وعلى تقييد الفوائد وعلى كتابة العلم وعلى الحفظ وعلى المذاكرة ويعني سبحان الله وجدنا الحمد لله ما يؤيد طريقتنا فيما ذكره ابن الجماعة في هذه الأنواع من أداب العالم المتعلم. وأيضا من أدب العالم مع المتعلم أنه لا يلقي إليه المسائل الصعبة عليه والتي لم يتأهل لها بعد يعني عليه أن يتدرج معه بالمتون الصغيرة في كل علم إلى أن يصل إلى المطولات والشروحات المطولة على المتون التي تكون في مستوى أعلى من المتون الأولية هذه وهذا حتى لا يتبدد ذهن ووقت الطالب فيما لا يستفيد منه وقد ورد في السنة ما يدل على هذا الأدب فيما أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح وذوض عليه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن يفهموا وانخفى بالعلم قوما دون قوم كراهية الا يفهموا وأخرج في هذا الباب بإثناء الى إلى علي رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون هل أن يكذب الله ورسوله ثم اخرج او ذكر حديث معاذ رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال له أو قال معاذ كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ اتدري ما حق الناس على العباد ما يحق العباد على الله وما حق الله على العباد قلت يعني قال معاد الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم حق حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا وحق العباد على الله إذا وحدوه أو إذا عبدوه أن يدخلهم الجنة فقال معاذ الا افلا اخبر الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى لا يتكلون فهنا يعني حجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العلم عن, عن الناس في أول الأمر مخافة أن يتكلوا ثم قال معاذ وفقال الروي فأخبر معاذ إذ هذا الحديث عند موته مخافة أن يأثما أن يأثما من كثمن العلم وأيضا ذوب البخاري في كتاب العلم من منصحيف والباب الذي قبل هذا الباب والباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه ف <تصفيق> بين الحافظ معنى قول البخاري لمن ترك بعض الاختيار أي فعل الشيء المختار أي فعل الشيء المختار والاعلام به يعني أن يقوم العالم او أن يترك, ان يترك العالم شيئا اختاره او ان يترك شيئا مما وقعت وقع عليه الاختيار يعني كان فعله هو المختار ولكنه تركه فيعني ترك فعله حيث انه يقصر فهم بعض الناس لهذا الذي اختاره فيقع في أشد في أشد منه يعني فيما هو أشد من هذا الذي اختاره وأخرج البخاري تحت هذا الرب حديث ابن, ابن, ابن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها فيما حدثته في الكعبه في شأن الكعبة حيث قالت عائشة لابن الزبير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة يا عائشة لولا قومك أهلاً لولا قومك حديث عهد أو حديث عهدهم بكفر لولا نقطع الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وذاب يخرجون، آه. ففعله ابن الزبير. أهم يعني فعل هذا ابن الزبير رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في حياته، رغم أنه اختار هذا، يعني اختار أن يكون للكعبة بابان ولكنه ترك هذا الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع فيما هو أشد فيما هو أشد منه في هو أشد منه فهذا أيضا الأدب هذا الأدب يعني مما ينبغي أن يحرص عليه العالم مع طلابه حتى يتأهلوا لا. وهذا يعني مما أشار إليه بعض السلف في قولهم إن العالم الرباني هو الذي يربي بصغار, بصغار العلم قبل كباره وبهذا القدر كفاية صلى الله على محمد وعلى <تصفيق> اله وصحبه وسلم طيب يجيب عما تيسر من نسئ ان شاء الله تعالى هنا طيب كيف تقول يقول السائل رجل دخل في عقد ربوي تظنه احد الحكومات وهو عقد بين الشركة المموله والبنك والشخص الملل الاستفادة من هذا القرض هذا الشخص أخذ هذا القرض وحاول الاستفادة منه لكن قدر الله تعالى أن يخصر ما كان عنده من مال اضافه الى القرض الذي, إضافة إلى القرض الذي أخذه من البنك يعني خطر كل شيء وهو الآن في. وهو الآن في حالة يريد فيها التوبة وارجؤ الله تعالى والتحلط من الجريمة التي وقعتها وهي الريبة فكيف العمل؟ رعاكم الله وحفظكم طيب <laughs> <laughs> <صح>؟ طيب <laughs> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونتمعه ده. فأقول إجابة عن سؤال أخينا إن الله عز وجل قضى في كتابه أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات وكما قال سبحانه كل باديا الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا وهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فالشروط التي ذكرها العلماء للتوبة إذا كانت في حق حقوق الله أن يستغفر العبد ويتوب بلسانه وبقلبه فعمل اللسان الاستغفار وعمل القلب الندم ولذلك نعم جاء في الحديث الذي حسنه العلامه الألباني ثم أن نادبوا نعم أن توبة و الشرط الثالث أن so. يعزم أو أن يعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى وأما إذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد يضاف إلى هذا شرط آخر وهو أن يرد الحق إلى أصحابه <تصفيق> وهنا في هذا السؤال ان هذا الشخص اخذ قرضا من شركة او من بنك وهذا القرض تضمنه الحكومة وخسر القرضة يعني وخسر كل شيء فنقول إن كان إن كانت هذه القسارة يعني أدت إلى أنه فقد ما له كله ولا قدرة <تصفيق> انه على السداد كأنه يكون من المغسرين فإن كانت هذه القطارة المصيبة حلت به بقدر الله فإنه تجوز له المسألة كما في حديث قبيسة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا أو لا تحل المسألة إلا لثلاثة, إلا لثلاثة رجل او منهم رجل اصابته جائحة فاجتاحت ما له كله فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا او قواما من عيش و ولذلك فإن الزكاة تحل لمثل هذا إن كان من هذه المثابة وكذلك الزكاة كما هو معلوم من مصارفها الثمانية تحل للغارم أي الذي عليه دين وهو لا يجب عليها أن يرد إلا رأس المال يعني لا يجب عليها رد الفائدة الربوية لهذا البنك بل ان البنك ليس له الا راس ماله فقط وليس ولا يجوز له ان ياخذ من هذا المدين الفائده الربويه وكما قال سبحانه فان كان ذو عثره فنظره الى ميسره إن كان ذو فنظرة إلى ميسرة فإن كان ذو عثرة فنظرة إلى ميسرة فهنا يعني هذه الآية تدل على أنه يجب على الدائن أن ينظر المدين إذا كان مغثرا يجب شرعا ولا يحل أن يعاقب يعني لا يحل للدائم أن يطالب بعقوبة هذا المدين إن كان مغصرا وحدثت له مصيبة أو جائحة اجتاحت ما له فلم يتمكن من السداد ولذلك ننصح, ننصح أخوانا أن يتوب إلى الله بشروط التوبة المذكورة من هذا القرض الربوي وإن تيسر له سداد رأس المال أو أصل القرض دون سائدة فعليه أن يبادر بالسداد ونسأل الله عز وجل أن يقضي عنه وأن يسد عنه وأن يجرى في مصيبته وأن يتوب عليه مما وقع فيه من الرذب وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ما يصير نعم يعني أو نعم يعني وإن كان وليست كان وإن كان نعم ذو... ذو أسرة نعم كان ذو أسرة وليست نعم إلى ما آه طيب. طب طب. يقول السائل السلام عليكم كيف نرد على شبه كيف نرد على شبهات من يستدل بمقولة حنبل تنويذ أحمد بن حنبل حيث قال أن الروه كما جاءت بلا كيف ولا معنى. أي وما هذه المقولة؟ أنا لا يحضرني الآن أنها ثبتت هذا اللف عن حمبل عن غيره لأنه زاد قيد ولا معنى ولكن يعني إن إن ثبتت لهذا ال الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقصد أي لا تبحث في المعنى إن كان في ظاهره يشبه صفة المخلوق ولكن أثبت المعنى دون أن يعني تعتقد التشبيه أو التمثيل في هذا المعنى كما هو معلوم إن من صفات المخلوق وهو مشترك مع فصات الخالق في اللفظ هذا اشتراك لفظي فنقول ان للمخلوق تمعا كما إن, إن, لله ان لله عز وجل تمعا هذا الاشتراك في اللفظ وكذلك هناك قدر من الاشتراك في المعنى اللغوي فهذا لا يعني ان نبحث المعنى من ناحية أننا نعتقد أن سمع المخلوق يجبه سمع الخالق نحن مهين عن قوضة هذا لا نعتقد هذا وإنما نثبت السمع لله على ما يليق بكمال الله دون أن نبحث في حقيقة المعنى يعني لعل هذا الذي يقصده حمدل إن صح عنه هذه العبارة أي لا نبحث في حقيقة أو كنها المعنى يعني الكيفية فعاد الأمر إلى الكيفية وليس المقصود عدم الذح في أصل المعنى أو في إثبات أعلم أو في إثبات المعنى هذا والله تعالى أعلى وأعلم طيب إن شاء الله نكتفل بهذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله إن يعني لم يعطنا او ان لم يتمكن الشيخ فلاح من اعطاء من اعطاء درس اصول الصن غدا فان شاء الله يكون موعدنا غدا بعد صورة المغرب مع تلخيص الشرح الممتع وبعد العشاء ايضا توقيت القاهرة مع الدرس الثاني من القواعد الفقهية رب الله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اهل واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله